بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن التشقى إلا تذكرة لمن يخشى تَذٰلِكَ لِمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ نُرْلَاهُ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّمٰوَاتِ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 فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَضٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى الْمَارِدِ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحاه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 فَلَا يَقُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدُّ وَمَا فِيكَ بِيَمِينِكَ يَمُوتَا قَالَ هِيَ عَطَايَا أَسْوَدُ عَلَيْهَا وَأَهْشُبُ بِهَا عَلَى غَنَمٍ وَلِيَتِها مَا أَرَدُّ أُخْرَى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها كيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في يم فليلقي يم بالزاح ليأخذه وَالْقَيْتُ عَلَيْكِ كَمْ حَبَّةٍ مِنِّي وَلَيْسَ تُنْعَى عَلَى عَيْنٍ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَدْخُلُ سَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكِ كَيْ تَرَى عَيْنُهَا ولا تحزن وقضت نفسكنا جن جنيناكم من الغم وفتنا فكنتم فلبيت سفينين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وصدقت لي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّ وَاذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَقْضِيَ وَلَٰكِن لَّتَخْفَفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّكَ أَنتَ أَرْحَمُ فَاسْيَأْمُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلِ الْمَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتبعَ الْهُدَى إِنَّ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 قال فما بال القرون الأولى قال علم ما عند ربي في كتاب لا يضل وَلَا ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا لَكُم لكم فيها كبلا وأنزل وأن زَلمِنَ السَّم إِمَا فَأَقْر جَنَابِهِ أَج جَم مَِّ بَاتِ شَفْتَّ خُل وََ أَ معامَكُمْ إِ إن فِي ذَلِكَ ل آياتاتٍ لِأُله مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَأْتِ إِنْ كُنْتَ مُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِشِرْكِكَ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 فَتَوََّ فيِيعَْنُ فَجَمَع كَيدَهُ ثُم أَتَ قَالَ لَهُم مُثَ وَإَِّكُم لَا تَسَّوْ عَنَم اللهَّ كَذِبًا فَيُسْحتَكُمْ بِعَذَاء وَقَدْ خَدَ مَ الصَّراق تَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَخْفَوْا مِنَ الْجِهَادِ قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُرِيدُ لَنِى أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِفَحْلِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُطْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ مَكِثُوا قَلِيلًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ لَثَبْتَ وَإِنَّمَا أَنَّكُون أن أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فأوجت في نفسه خيفة موتا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتاك فألقي السحرة شجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم وَلا أُقَطعَن أيدكُم وَأَجُلَكُمْ من خِلَكِ وَلَ أُقَلّبًَاكُم فيِي جُدُوع النَّخلِ وَلَ تَعللَم وَلَ تَلَمُأَونَا قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما أن تقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمن نبي امنا ليغفر لنا خطايانا ونا اكرمتنا علينا من الذل ان الله خير وابقا انه من يئس ربه مجرما فان له جنن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 وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا ۖۖ صَوْبَ الْمَاءِ ۖ فَإِذَا لُبِّيتَ فِيهِ وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعه الكرعون بجنوده فوشيهم من الين لما وشيهم وأضل كرعون قومه وما هدا يا بني فَخَرَّاؤُا إِنَّ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ المن كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَقَرَّحُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَإِنَّهُ قَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكن نحن مننا ولكننا حم مننا اوزا من زينه القوم فقد فناها فقد فكذلك ان القصامر وَأَخْرَجَ لَهُمْ عَنْجَلًا جَسَدًا لَهُ قُوَّارٌ تَفَالُهُ ذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَلَسْتِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا وَإِذَا قَالُوا لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يُمَّجَّعَ إِلَيْنَا مُنْفَكًا قَالَ يَا هَامُ نُمَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ قُلُ لَّا تَسْتَبِعَنَّ أَفَعَصَيْتُ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّا لَا تَأْخُذْ بِنِيَتِي وَلَا بِرَأْيِي إِنِّي خَاشِعٌ أَن تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بطرت بما لم يبطروا به فقدرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساء وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق النوت لَنَا لَهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ رَبُّ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَن قَد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا الْكِتَابَ ق فيقُول وَونَحشر المجرين يَومَئه زُمق فيتَقاقَتونَ بَلَم إَّ بِالثُم إلا شْو نَحنُ أأَقلْلَم بماَا يَقُولونَ إ يَقول أنْثَلم فَر قةًا إلا بثُم إلا يَوْم ويسألونك عن الجبال فقل ينففها ربي مكفا فيذرها قانص الصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ألل له الرحمن إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلى الرُّجُومِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ الْحَمَلَ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا همما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وطرحنا فيه من الوعيد وطرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحمه وقل رب جزبني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولن نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريك أباه فقلنا يا آدم هَٰذَا عَهِدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ وَأَنَّكَ لَن تَغْمَأَ فِيهَا وَلَا تضحى فوتوت إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يدلى فأكلا منا فبدت لهما ثوآتهما وطفقا يخففان عليهما من ورق الجن وعطى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا جميعا بعضكم لبعض عجو فإما يأسينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا وَلا ولا وَمَنْ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنتى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد أَفَلَمْ يَغْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِمْهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَطَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِذَامًا وَأَجَلٌ مُتَمَّا يُسَبِّرُ الْعَالَمَ مَا يَقُولُونَ وَتَسْبِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَا اسْتَعَنَا بِهِ أدواجا منهم ذهرة الحياة في الدنيا ذهرة الحياة في الدنيا لنقتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا له لا ياتينا بآيه من ربهم او لم تاسهم بينه ما في الصحف الاولى ولو اننا ازلناهم بعذاب من قبلين لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقضى قل كل متربق فستعلمون من أصحاب الطراط التوي ومن اهتدى